جديد ومجاهد هجام نصف التاني انتاج سكاي وي للانتاج الفني وندلالا عمي على وندلالا يا على على لغنوتها، على لغنوتها، على لولا لولا لا. يبقى بالهدى تمشي وتتحلى وما حدا متلا بها تطلى وبالهدى هقا تمشي وتتحلى وما حدا متلا بها تطلى وقلبي بي نبعه هوا في الصانة والطرحة ودقيا طبول علن الفرحة في الصانة والطرحة ودقيا طبول علن الفرحة وقلوبنا ليل مسرح وقلوبنا بعل لو لا لولا لولا لا, لا حبي بقلب مدلا لا عني على.